قال ربنا انك تعلم ما تخفي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الخالق الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Din as-siratul mustaqim, siratul Nabi al-mu'min. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون وإذا جاءتهم آية وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما قوت عسل الله الله أعلم حيث يجعل هسالة حيث سيصيب الذين أدروا صرار عند الله وعذابه شديد بما كانوا يمطرون فمن يغد الله أن يهديه ويشرح صدعه للإسلام ومن يغد أن يذله يجعل صدعه في السماء كذلك يجعل الله حجز على الذين لا يؤمنون وماذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقومه يذكرون لهم داروا السلام عاد ربهم وهو وليه Sesungguhnya baginda memang Dia yang ajal yang Dia ajalkan kita. Dia mengatakan: "Nahwah itu yang akan kita dapatkan, yang akan kita dapatkan, kecuali sesuatu yang وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بعضا بما كانوا يكسبون يا محش والجن والإنس يا لم يأتكم غصر منكم يقول الصال عليكم أعياته ويوازغ لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا Asi anhum kalu kafirin, dan ikalam yakul, dan ikalam yakubu kamil kalkuhabul miro anghafilu, bimma ba'dikum ma yasha'an kaana ma sha'undina riyati inna ma فَتَعَدَّمُوا لَعَلَّهُ تَكُونُ لَهُ حَقِّي بَطَداً إِنَّمُوَلَا يُخْلِقُ الْعَالِمُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما مِنْ مَا ذَرَأَ مِنَ الْحَقِّ وَالْأَنْهَارِ مِنَ الصِّبَاعُ فَقَالُوا هَذَا الْعَالِمِ بِزَامِعٍ فَقَالُوا هَذَا الْعَالِمِ بِزَامِعٍ وَهَذَا الشَّرْكَانِ رَنَّا فَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَامَا أَمَا يَحْكُونَ وكذلك, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ قالت الاولاد لم شؤاكه يذورهم ما يلسوا عليهم دينان ولو شاء الله افعلوا فذرهم وما يفترون ولو ان فضلوا هذه انعاموا لا يطعمها إلا من نشاء بزعبهم وأنا منحهمت ظهورها وأنا من لا يذكرون أشكى الله عليه اخترارا عليه سيجزيه بما كانوا يفكرون وقالوا ما في بطولها لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شكاء سيجزيهم زي وصفهم إنه حكيم عليهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفنا بغيخ علم والنخل والزوعة مختلفا بكله والزيتون والمال متشابه ومال متشابه كلوا من ثمره إذا أغمع حقه يوم ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين ومن العلم ومن الأنعام حملته وفرشاه كل مما أزقكم الله ولا تتمع حقوق الشعور إنك إن هو لكم عدون مبين ثماري تأذوا من الضغطين ومن المعجز غير ما اشتملت عليه أحواله سئين لبئوده من ذي ذوات الصادقين ومن الإبل الصنعين ومن البقر اثنين والآ القوات شهدان وصّاق الله بهاد فما أظلم من من افترى على الله كذباً وضل الناس مغيرين من إن الله لا يغض عن المعصمين قل لا أجد في ما روحى إلي وحرمن على طاعني وحرمن أو دماً نسوحاً أو لحم خيزي فإن الهدس أو فزقاً أمين لضيء الله به فما بالضروح غبار ولا عاد فإن ربك رفور محيم وعلى الذين نادوا حرمناك الذي يضفر من البطح والغدم حررنا عليه وشهروا موما إلا ما حملت ضرورهما إلا ما حملت ضرورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض فذلك تزيناه ببغيه وإنا لصادقون فإن كذبوك فقروا ربكم ذو رحمة واسعة صل على القوم المجرمين.